يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم